Ya Zien ya ya ya ya Zien habbik ya بادمك عضم انسان <تصفيق> يا بتعاني الكرب بيك واصف يا <زينا> بحبك <تصفيق> يا زين بحبك رواتي من طبتني المنزل الزيانه بك الكل داوا ابن عباس الطبخه لاكر الله من طبتني المجلس يا له بك الكل داوا ابن عباس الطبخه لاكر حكت بنف حيت مثل الكيحتا دم مچياد بالزهره بتسرار دم مچياد بالزهره بتسرار بيتلكوني ضل عنوانه وبعدم چاغم انسان بيتلكوني ضل عنوانه ما دمك اعظم انسان ما دمك اعظم انسان <تصفيق> <تصفيق> يا زيني بحبت رواني يا بتاع منكر ربي كواصف محتار يا بتاع منكر ربي كواصف محتار يازين بحبك روانا يازين بحبك روانا وبحبك احنا اللي ما نهوى ضل اسمك شامخ يبقى فوق الراس يذحلني قلبي طوله وبيت يحس ما يقدر يوصف انت اسمك فزعبا يا دم الدنيا وشرياني بعدك عظم وانسى قادم من الدنيا وشريان <مصفي> <ما يزينا> بعد موت عظم انسان بعد موت ابو انسان يا بتاني الكرار بجي وصف محتار يا بتاني الكرار بجي وصف محتار يا زينه بحبك يا بحبك كل عب هذا الكون وبحبك نادان العالم يا مجنونك وبحبك العالم يا مجنون قلبك تشرب كل شي عب هذا الكون قلبك تشرب هذا الكون ومحبك العالم يا مجنون ما همن العاد من يحكم ما من يحكم مهما يكون وين الخادم لجنت زينب والمملون وين الخادم لجنت زينب والمملون دي شي عزقت فرحانه بعدم مشاوم انسان دي شي عزقت فرحانه بعدم مشاوم انسان بعدم انسان ابدومك ابى منسانه هياتي لك فكره و انا هبعدك ابى منسانه يا, زينا عظم يا الكرار الكرار يا بحبك يا زينك حبك روان حبك يا ما هل كان اللي لك طش حبك يا زين ما هل يطش قلب بحبك رد الباب ضل مسدود ما اظن وفاك انت الشعر والرادود ما اظن وفاك انت الشعر والرادود صوت الرادود والحانه بعدك اعظم انسان وتيراد ودول حالي بعد امك اعظم انسان بعد امك اعظم انسان يا سي التوب تروار بعد امك اعظم انسان هياتينا فكره الهندسه الصوتيه والتوزيع احمد الزين الاشراف العام حسام الموال كرا بيج وصف نحكار لا بتعاني يا زين بحبك روانا يا, يا, يا, <صحب> يا <زينا بحبت> <سحب> الردود الحسيني الملة حيدر الازرق وراجد الحسيني الملة اردى السعدي الكلمات لشاره الحسيني رافد السهلاني الكورال والمؤثرات الكوراليه مل حسام المولي والمسالك من دعاء التصوير والمونتاج مرتضى زهري مرتضى زهري يا زين